لبيك, لبيك لبيك لبيك لبيك يا قوس إني قد وهبتك من شراييني دم من شراييني.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 في قد دعوت فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي أتت أن تضر اللقيا يوما فعج الرفعة رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوت فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي أتت وأن يوما فعج رفعتي رفعتي هذا سبين